والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والا أما بعد يقول الرب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يستكون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه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 وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجذي من وَلَمْ ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لا آيات لأقولنها ولو ل كلمة سبقت من ربك لكان لزمان وأجل مسمى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا وَمِنْ أَنَا أَنَا إِلَّا اللَّيْلَ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَى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 صح في الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنت اتبعوا اياتك من قبل ان ذل ونفذ قل كل متربص فتربص فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى عاشر كان عاشكين بيقول لي يا وهنا كميديا هي عشره ذي انو سودي هنا فصلنا تفسير لكوره كريم ك شن يال نباتنا يزود ب 10 كوكب ياه اي د بقول يتبن يكوك بلا بانايا من سوره طه كامله اي بقول هنا كل مانا يجوزك اللحية تبناب عشرك عشرك هوروك الحران يا هاي وحاين ودن باي مظهر من مظاهر القيام هل انت رنت اللتاقين يا هاي قيامة وحيالها وهوين موقنطونة غيب كمي ذا يا عشرك يجوزن باي سنلوشها ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا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 عشرة آيات سأوذن بها يا عشر يوره حول حسدي وقت يوم القيامة لو جاء عالم تاع قيامة ذلك جوق الى خالق يا مخلوق ورسيله قف بقايا يا قفي بيسنا يابا تنز او دم با هوغنيش وهي قاجينا يا ماغار ديمون يا مال الى بعد ما دي شيعزجي سنقرايا كل كواحد غول او دنجو غوفك مالينتا بدباده كغوفتا اللودا يا علي مانو صحيح والعمل الصالح لبدا غوفتا قال تعالى خذوه يري وعنت وحد اللودا الوجوه وجيا الباد اللودا كفلقط ولقفالي وعلى وجه انتو حيلي. كل هذا إن الله اللعظيه إن الله يسوقه تركي شوناً بجلمه نحن قبضي سبه حيزه فالحمده ليه يقف أدوه يقعنت قليلي وادقارن كرطان تيغو كالوه وعنت وحى الدلوه الوجوه وجيه بعد تباد الدلوه للحي لأجل الحي الله النور أي النور شيسو دا دائمة اللي ها درتبي وجيال كله قنايا اللي هي الغيوم اونكي ساكفلان تبضنا و اونكي اعتراض بضان اما يدونها جوغين اما اخيها جوغين وحي مذيهين يعد اهل الدوذة وحقفت خوضي وحكا قفت خوضا اللي كفلان وحكا دي عما يجيون وحليها علمي محيطة و اونكو دنبو كوكو يأووض محيطاء وحرب أكمال مريو لتعلموا أن الله على كل شيء غدير وأن الله قضى حاضب كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وحول كوباي وأقومبوكو كوباي وأودوكو كوبا أن الله حيق أي قيومكا درتيوي وجيال جيد قد له وقد خربين هوغاي من بوحه حمل دشكوكاني ظلمن قال له وكاين يري ظلمي قد حقيبود قيل وين ادونك الله ظلم ما نا غورما غور تو وصدق الله اذ يقول إن شرك الله ظلم عظيم كل قوب بي شرك ادونك غشمهي شركي او معنى واخا ادونك ملي لا جوغي نفين حقا مالكي لا تقمو قا الله وعمده وعنص وفوالحن بو نقونا ايا معا سوى حمالا يقوبكي ادوغا كوزامين جيجي إساوال لكا عاقفا يسيركي يقوبت ايمانا ايا كلكا كائن كاربا كود عديم ظلمي غالباد واظلم الابدي لنفسه ادوغنك انو النفتي سالظلم قورة وحي الله فريق وديعا ايو اما وحي الله فريق ودردرا ايو يا ظلم السدحات ظلم الأبد للعباد أدامه كله ظلم يود لي وهو بعيد رسولك عليه الصلاة والسلام حديثك هنا هو شيئا أتدنون من المفلس من أمتي مفلس منك أمتي إذا مفلس كذا أمتي قانا أصحاب طبعي شيئا العرفي يدغن قادي المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع هناك المفلس بحنون قانا وقف كفرها الندو ونحق عندي سكوتي تلارك عندي قولي يقري اللهي كاسا المفلس دعنا كاس ما أهضي المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وقد قذف هذا وضرب هذا وغسل هذا وصفك دم هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن تخضى ما عليه أخذت من خطاياهم وطرح عليه ثم طرح في النقل وفي الزواك يسألوا الدنيا باباي وإذا هذا لم ينتهي تسمعين جيري لكن تنبغو سنكدو سنجير وفو ديلي مذو عايي مذو دعي مذو حنتي مدعو اخر ما خيلته ما حد يده اللي تتبخيه صالح اه سرا ديزي يا سونك يا سالافي يا داتك دول مي لو قيبيه نصيبوله يهي وهدي وهرك و نصيب لباد لا يهي هدان واخبه و هرين باقي اللي و يالاني مرتاه لكن باقي باقي شو يشوي خسين و دما لين سيده لا ييلاي سيئاتك ودي والله سال صار مرك إسم الله كعاقفة يصل يتابع حمان ميرم وحيسجل سميء يوحى ومدلوج سوورجية حجال قينا يا أقلم حذف قينا نظر من الواكسون وعن ونصرين مطر وقد خاب من حمل ظل من سدحين أبو وكنز شركبو أما أوامرتي أن واحدي بكت جي أما أضامه بضلمي ويسروا حمالا اي كاني كوفته لو دني هي وخا انكار كدخداي او غولدره كدخداي او تعبكي باهي افك ميشه لا يماض ظلمي غاف حورين مشيغني القولك و الله و خف غف غرو انو قيامه ولا الناس غلهم واصقر مع ولا يسالون يوم عما كانوا يفترق كانوا المسلمين تفور أنك قال ذا نراعا وعن سمينانا سمايا قفكي الدنبقات كبا قيسان حنبارينا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم الغيابة وفي صورة آل عمران وعين قص مرنى وما كان للنبي أيا غل وما يغلل قفقي وعقيانا يأتي بما غلى يوم الغيام إشجاكينك أتكرر لو صديدي ماي وقف قري وجرم الله يعلي ألا فرمان يجي ألا فالفما يجي ألا ما ذوب يجي ألا كليلي يجي يصو حباره وماي وما يغلل يأتي بما غلى يوم الغيام كل كائننا وقت جعله جارم وإن ليس فادييا مركورا قبل كيدنبيجا وإن لقدا وصدا بشر بعثه مركان الدوافد ما في شايدان كانت كذا إلى قندق قبس البركيس وفرنج إن الله يفسد بالليل ليطوب مسيء النار ويفسد يده بالنهار ليطوب مصي الليل القرآن كث عصوت المامي هو الذي جعل الليل والنارا خلفا لما أراد أي ذكر أو أراد السكور حل واحد الله يزيل ما أنت تجاجين كرته واحد ما أنت الله يزيل أو تجاجين كرته شديم بيكون كو نعيم اي طوبك وعند واحد اللوزه كرته الوجوه وجيا إلى الكوت للحي الله إنه الديرتي القيوم كفلان اللاند بدل وقد واحد لبا خاب انت عارفي بوس روجي من روحه حمل بشك وكنا ما انت قياما ظل من قردراء قلي أسأل لك قلي نفسك قلي الدماؤك قلي اتق الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة فإذا كنت أدنك في سكيلالي ظلمك ومن يعمل من الصالحات تلك الله القيبات ويقابت الظلم قال لك عاكو ما هي قيبتك ومن يعمل صمية من الصالحات أعمى شوناك سنة سنية فار البلد وهو يسرا مؤمن على لا دورتي او يمان عفي ما ضغى يعمل صوب نسك درسو كافي ما سقل ايو من هو كنا واحد ما قالين فلا يخاف ما نتا قيامه كحسن مايو ولما دنب لغو كرديو ولا حظ من اجر لغا ديم اجر جي ما يبل ردم جا ي والله بدينك ان الله لا يذلم مسغنا ضرر وَمَن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِلَّ الدِّينِ أَجْرًا عَظِيمًا فَمَا نَصِيبُ بَدَنِكَ وَمَن رُوحٌ بِاعْمَلَ صَالِحًا هُنَا وَهُوَ يَسْغَرُ أَوْ مُؤْمِنٌ حَقَّ رُمَيَّ فَلَا يَخَافُ مَا لِنْتَقِيَامَ يَسُوقُ بَقِيَّ مَاؤُهُ دُهْمًا تَمْدِئُ لُغُوكَ وَلَا هَبَمَ كذلك سلاس عده قرآن كأنه كيغسو دجيني أيها الرسول الكريم ووحو البلغوغوشه أيها ربه سبحانه كذلك فساس أدو جاديد أيها ننزلنا دجينه قرآن قرآنا إصابه مغروء الله غرنا يقرأه باللسان أيها ندجيني عربيا لغداهنا كييمي عربيا إصدادية اللباتاك عرفكاك وبنطا وصرفنا وحن قد قد دينون عديني فيه قرانك قريسة من الوحيد من بعدي القرآي قد البركوت وقفك خبيب ديدا ورسوشكو قعن سيرا وحاق كاللحلة وحاق دردا كاللحوها إلا عقابة يواشاقنا كل قرانك عدينتا اللا عديني انا وعيدكي اججوغلينتيا قد ادوم اهلوشيق ايو محاكا ضنبايا لعلهم يتقو انه شلالية. أوقفك يا ذو المري يا قال المري مع صيادة أو عيدك اللي وجد قدينا يا أو يحدثه القرآن إنه أبو رسول اللهم ذاتك ذكر حصص وعاصيالك يا لاجي لوجو سمي لي إعاق قودا بيل لوجو شجعيو أولا إن الاستلال صو هذا الاستلالين ويانا حصصين أتقدر تزهو القرآن كما رك اللوغو الأغريو أما أديق أغريذ معنيه سنة فهمت إنه القرآن النبتي سكروش ودرسيو أوجد هذا كأبوه حصص الحق جراتي بعض الكينا جراتي كل ك بعض الكي كلاعتي حقينا كدكتي وكذلك صدق أيام نزلناه تجني القرآن قرآنا يسوم مثل الأغريان تجني وصدق المورتين أول واللاقيمين إترجم كل ماله أعتقد كذا لغة التلمان اللي جوت المامر عربيا. إسم اللغة العربية أنا كويه من مقرؤة له مكتوب في المصاحف مقروب بالصوت عربيا كنا اللي جوا غريه كنا قرآن كتبته. إياه اللي ديجي وصار كويه من واسطه وكذلك كده هذا الكيس دبن أنزلناه في جنة القرآن ك القرآن إسمه مثل العربية عربيا. اللغة ذانا اللونس بيها اللغة كاله كموه سنما وصرفنا بيانا وحان نعدينا فيه في القرآن قرانك كالقريسة وحان كو من الوعيد من الوعيد قول دي البان نكو عدينا كما عقادة دون أما مداخرة لفضلوا كو عدينا لعلهم تتكمدنان طولا يتقون إن يقففك إسكا إلى ليان أو يحدثوا قرانك انو سودا رسيو لهم كلامه انت دا ديك العزسي يواني عقلي فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الله قره هذه دليل ما انت بوك قره هذه وانك سوك هذه اللي هي الملك ابو قرك الحق ايه رمطه. ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعى من دونه الباطل إلى كليه الحق ويك سوهري ا الا نما لوش قدام بابا فتعال الله الى ذا بل دليل لما انت ذا كرنغدي اونكيسا كرنغدي على خلقي ايت لما انت اللي هي الملك دولبها بغرنطا الحق حنطاها ما كيفية كيفيه تتلا القران نبي يسدي القران كجيبين او نبي عليه صلى الله عليه وسلم ما كيدر القران كاملا لو كينو واسم الملك جبريلو كين على عليه السلام وضيف زكو اخر يوم ونبي قال انت هوغا اذكر به يا عرب يوم كسو دمان يجري ارى كيزون اتي كسو دمان يو كدبه تي جيري ضمانا لو غاد لا ييري تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فتبع قرآنه وأقل المقدقي ثم إنا علينا بيانه وحل إبوء قاضي وفي سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى أنا لا أكو أخرسين أيهو أنا أجعلك قاري عن القرآن ولذا أنا ما إلا وبيسي تامي ألسكدك كلك أن نعييه وكالول ولا تعجل حتى قدقن رسولك صرفت له بالقرآن بالقراءة القراءة قرآن آخر انت ذاك دقدق من قبل أي غلا انت اللي جو تكهر اليك هذا وعيو جديد ما القدر كمرك وين هداي طاير عيا هذاي طاي يلا هذاي طاي يا صورة كامل هذاي طاي عشر كمرك جبريل وده هذا ما يسقى مزدي هذا كافك المية اني قال لك آخر سين اي كنا علينا جمعه حدان الله يكورك يقول انا قرآنك كل ميون في صدريك يمعه في صدريك يمعه وقرآنه عرفتاك انا كرسية قرآنك لا بتادينا قرآنك عن قرآنه تأريك الله يكورك يقول فإذا قرآنه مركا قراظه نقدماته وشبريل قوله فالتابيع القرآنه قرب أردك كان مدى وبعدان ثم إن علينا بيانا أنك الله أقول عديني كل, كل, كل فضاء يربع له ديدنا ولا تجعل هدك داق تعجل فصولك صرفت له هدك داق بالقرآن بقراءة القرآن من قبل أيها الله إنتا لك قدن هدك داق إليك هذا الرسول وحيه شاك ديس شاك ديسي آخر انت كور رب زدني علما Tämä on ilmi ja aitoat ilmiä. Aytana on kudar. Kasulki ja Rabbi leijaa, ja Qurraa, joudutte minuun ilman. Oikea on kieli, ilahu ibadim mal. Ilahu engi idare. Amahu kun idare. Amuakal idare. Aani yoni. Lamala ilmi ala ibadim. Halkan lavahim, ala lavakamuqta. Ilmi ja uupkova inusanjin. Ostirabbelenjai. Joudutte minuun ilman, نعي محمد بالليه إلا كبري إنو علم كوسي الكردي يو حدنا علمي وحققه بلاجون كإنو سنالي إيا بنا وامدي قطا وامده لا طوري حبي يسو أمري مركو أمره ياسيدا دليل ياي إنو كأقبرا يمسكبك أبيجي وقلوا حاطر هذا حسولك سرفت له ربي يا ربي, أني ربي يو أقول ولقد أهدنا إلى من قبل تسليه وي آيات كانوكالي قفك إيو دبين دابيه دي يلوغو يدا إن بني آدم كايلا غيرتاي وقضي إلا قبرنا آدم عليه السلام إنت الله الله ماي او ليري ولا تغربة هذه شجرة ايا قادي حو دواني ليري ايو عوني كل كان أبونا آدم ايا عزني يا قصد ألك ينيم المرأة اللقوهاي إذا ادم في لا بر أولادي يا هدوي اولادي سينه دبل الرعان وفيدان دوفزلو مرنا ادويه دوفزتو مرنا هو اللعررت غريب ما فلا تاسف عليه امرهوني ادي الرسولك تعوديه الدين تبودو غارسي وحي الله كسو حنون يا ارك وعن الله كسو حنون من ارك تعال خبو وحلقوا عنظ اهدنا اننا بلني حدان يبنعي إلى آدم آدم بان الله بالله من قبل هذا قهر فالنصيح وذلك آدم هاي يذين بلي بلاكي إبواه إلا هو ولم نجد كما ننهلين ولم نجد ما ننهلين له آدم عزما قصد أغاك هادي إبلا بالله بالله إن بلاكي إبواه إلا ليه كلك هو قصدت كانوا كل كنفيع شيطان باكر رأي هذا المرة أذاكي أورن كنفيع شيطاني الدنيا كرأي أولادي صلوا يا بسم الله إنك أسيح ما تو ولقد وحدوا أهده إن أنو اللبلا ناي إلى آدم آدم بانو اللبلا من قبل جاره فنسيه آدم بلنكي وائله بي ولم نجد ما أننا له آدم عزما ني أك قصر ملمرة أي لغوا لبع, لبع. لبع. لا مرة بو. هي من الوابات هي توشك ويدقول لك كشادة وعبدان بقرانك خوديرته أنت عداوة يا علم إبليس أقوى آدم يا أولاده أيا نار تصايا سينوسه في لالنا وما على زفير شديد ألا دقلوا على وجهنا ليسو ديفي إلى قرنا يو اللقلي واحد في يا يا شيطان باي واتا وكيف باب او كنوا تو اذن دي و شيطان ما كوتر الى كبا يو كلي شيطان باي واتا قال تعالى فدعو يرواد كور Malaikti sujuu, illa iblisä. kun me saamme jotakin, niin me saamme jotakin, niin me saamme jotakin, niin me saamme jotakin, iblis me Kolka jotakin, niin batana. Adam jotakin, niin me saamme jotakin, niin me saamme jotakin, niin me saamme jotakin, niin me فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ سَاجِدِ كُنْتَ أَنْتَ ذِي كِبْرٍ وَأَنَا وَقْتَ غَاسَتْ كَلِمَتَيْنِ اسْتَغِلَالِي وَقْتَ حَصَّ حَصْرُكَ زَرَفْتَرَ قُلْنَا أَنْرِ لِلْمَلَائِكَةِ مَلَائِكَةُ اسْجُدُوا مَلَائِكَةُ إلا إبليس معانه أبا إبليس إنه سجوده وديدي حدود ديدي آدم دعدي شدء آدم يا أولادك العظيم يا يارك فقلنا تفدر وحانني يا آدم آذن هوي إن هذا كان شيطان إبليس أدون على رحيره بولك هذا يا آدم يا ول زوجك بالعنت هذا وياي إسكت جريجتكوفودا إذن قاية فلا يخرج النكما يُصَن إذن من الجنة جندا أدخل جرتان يُصَن إذن قبل حين حدو تأكل جو ليدو فتشقى أذى جأدم لفتوانية حوقة الخيف فريسانى أذى جا شينى مصروف يا ملشة كارطة كلها عسل كرفورة كل قوي حبر أبو رايا أمس في كذا جرايو كريناي وعبس الكينايا ذي جو. مرجو واحديال ها عجا مرحمون. كل قصه جنة ذي قيمة ذي لوسج. إن الله كوه حد الله هذا. جنة ذا جيرته جوده هذا. تجوع إن ذنبهان في هالجنة ذا جوده هذا. ولا تعرى إن ذنب آخرين وأنك أذى لا تزمو أمي ما يزيد في هالجنة ذا جوده ولا تضحى على جو يومي. Käy äiti ja minä, lama omo, allama ahdo, allama bbaho, lama djihdo, lama haluusalo. Tarvitsen myös tästä sinulle omakai, o huolistava kamilo, vai demi ja vuudelen, on nuora, ajoaa, o bahan myisän, o omin myisän, o eden kuvion myisän, jansa levi kasar, oli سألنا الله و الله و رمي فقلناه وحان ربوه يا آدم و آذانه إن هذا إبليس كان إن له سجودة ديدي هذا هو بيئة نح حسد نمية عراضه وكوقه بو سجودة ده ديدي مال في ماتك قبتي سأوليه و لغا إن هذا فرت و تاقي وارك و اللهاتك متكا سيدان حدوبون علبو الله كانت آدم كويهي وإذا طلبت قول يحيى فرا يخرجنكما يوسنذين كب مِنَ الْجَنَّةِ الجنه كأن ايودن كصارن او فتشق فتشقيان الا بضد اللمدين وردبتون ايسان اعذبك فغد ايو وان تقول يا كفرثتو بنغاشني يا دريا وانك من او إن a'zaza ajnada gudeeda alla taju ga'an umid baqawaya hawra li shibnaan ka tallaay arkan tabaddu wa hum qati lahumah haawiya adam sawaatuhum gudeh bi ba'umuhub kul bukun ku fi kala dayo إذا دجنا هيا عليهم ها كوركوبة من ورق الجنة كيبه جنة دخلها اللي نوص ووينا كيبه وهو تقول عليما هذين تيكوره طاع عليما ماشي اللوقه بقبانه ما في عم بايله هيد ماشي عليما اللوقه بقبانه أيها الدلابين وعصى آدمه آدمه عاسيه خبهه خبهه عاسيه قاته فعن اللي يريبه حني فغاوه وما فضعه ثم كالقبال والاقذبت اجتباهوا آدموا على دورته خبوه فبقيبا دورته فتابا فبواته وضغبالي عليه آدم كوركي وهدوان هنوني والاقذبت فاكلوا واحنا لبضوا دي منها من السجار قدبوا واحكوعنا فبجدوا حاوم القطي لهما إياه سواتوا معه ريالكو وضفقوا وعيبودت يخصفان الى الجنايات عليهم جسمه هذا كوركيزا من ورق الجنة من بعد ورق الجنة جمالا جاليه هذا عريمه هذا قاركو علمه وهو هنا أي عدا بضي اللووكب غبطي وعصى آدم آدموه عاسيه خبه ربكيس فغواواه ابطو درجة الى الناس اوجوكي اليو كصوه ابطيو مركة آدم على علي بر يسميه إلى هذا ملك كريم وسادة زين خبرنا وظلمنا أنفسنا وإلا متفر لنا وترحمنا لن نكون من الخاسرين أريد أبي أعرف كيف الله قد توب ثم كجدلبا إن كتابه آدم وعذورته خبره خب جيس عذورته فتابوا له يشاء ربنا يا ربي عليه آدم كركيزه وهذا آدم الذي مهنوه وتضحكه كل قال بيته هل جت توبط أقبله لكن ماشي يجنب آه لسي جوغي مال لسي جوغي مال يوم يلقوا أحد قفين الماشاء مجهو قفنا ما وقفنا وقفنا ماله وقفنا وقفنا ماله وقفنا وقفنا يلقى وقفنا أدينك الأسؤال قاله بوحو يري اه بيته وقفته من هذا الجنب كفته جنب المركي ايها كهبتة الليل مجنة الصماء مدعركة كقر يسميها ياهاي ومدكرة ياهاي العلم عند الله مالجنة وقيمة بدنا ياهاي اهبطاء كهبتة منها جنة كهبتة جميعا إبليش وحراله وإرياي يحاوي عدم سدح في النغذين أولاد من أشاكم أدلان مركاثة بعضكم غاركين لبعضهم غاركة كلا عدوون علبو ياهاي وإبليس ما حاويه آدم يفرعه وضوه الله عُل حاويه آدم نساسه رباعين يبيده وقويه وحريانيه وجنة ابوكسه وصاره وضوه الله عُل كل كم مركع لبخيرهان باع عُلويه خير إبليس يا خير آدم باع عُلويه ما حال أسف الشديده دنافيل آدم باعدي سعُل خفية قلادي وحي سعُل طبع أضاقي يويل كيسي باع عُل أبهر يركي يهو يدي باع وحصلوا هذا شيء معسية دي له العافية، جئت كذا لدرجة ما واحد شيء، كل كان نبض ولا لا، أركيز كسرى، كل كساس على ضوء وقت جد، وها الرجال بعضكم قاركين، لبعض قارك كله، أدون علبو يعي، مركز عبد الرحمن ديسي سبحانه وتعالى وصلنا جوين، أوه يه رسول الله ويدين كتابنا ويدين صدر جنايا. هذا الرسول كان صوت كتاب كان صوت جيه لأنه مهي لذلك عوح الله في المعيان لكن هذا الرسول كان كتاب كله جيهه ما قال الله بابا عيو قال ابو عيري اثبطا هوبطا منها الجنة ذاك هوبطا حاوية آدنو سمين عندما في ايد كو ايدل وحنو كان بعضكم غاركين لبعض غاركة قالت هدوه العلبو اياهي فإما يأتي لنكم هدو ايدين جيماد ويدين إيمان دونا منني أنا جايبا حقي جا كذا هنون الرسول جا كتابة حدودي ما دو فمن يتبع هو عراعة وداعي أنا قال الله هنون كان صدينا صديق كتاب الرسول فلا يضل في الدنيا الدنيا تقول هذا كله ما يو ولا يشقى في الآخرة آخرنا ضع أذى لبيويا المغنم من آيات له سعيد المغنم قولك الكتاب في أول الرأو أي أضرب لكم أن لا جبده هذا هي آخرنا الشقينمو أي أدري على بلجج بده هذا فيما يأتي أنكم هذينما من هني قطعة إذا كده كتابه ورسول فسولت إبرصودري بحناونة أو وضلي حق عدينا يا كتاب كإبرصودجي أو وضلي عدينا يا لما لا مركوا إصوصيريا كتاب كأن لا جي مريج أنا كتاب في بوما دوسر يأتي أنكم حدودير ما شر أذنوا مني أنا قال الله حقا هداهنون فمن هو هدايا هنون كيجر راعه فلا يضل في الدنيا حدث كتاب في رسوله ورك ودير راعه أدنك الله الكوارك ميج حدث راع سوقه نوري هنون كريم جير Ki so voi usaudella, vaikka tapujouda, joihinkin, jälreisulko usaudella ei voi. Lavadi merkattu, jarmarto, jankohan oninen. Voi ei sillä viidunia, kubadi on majo, ku aiemmin pystymäjä. Koffi diinen, elämäntiinen, voiko loput voit sekaishen ba diinen, ku vii diarik, voman هنون كان صادق جيه قرآنك خوفك أجزد فإن لهم حول عليهم معيشة نلر ضنك عليلة وال وال يا أورهنه يا عليلي يا علاطي يا أضر يا مصاب أدينك كلهن يا آخرنا قنع سره وأكلمنا يوم الغيامه قياما لما لم تدفعنا وعن كانينا كي أدينك قرآنك كذي ذي أه ما يسابه قيامه قدتك إنتي أن أنه أمك كبهتك قفك إنه حلاء النفتي سينده قبي لقد قررت من هذا يا كانوا عندهم ملاسيين لكينا سأل بها الكانك جهدين الدون كادان جوغي هوان إنه كي قران يا ربي لمن محاق حشرتني قيامة إيه كانت عبت يا فلح النبي اللي باتذى أعمى أنا إن دل وقد كنت أنفب يا كوه أنزلي بصير المدى أجهد فأقضي هذا لدنك كجوغي إن دان قضي ما أضمانت إيه إن داترت قال إيه بوحو إذا كذلك أستاهل فأسئي ما أكبر لغو إن داترين أذان متوقرة في صديم كذلك هذا الله يبارك يغفر وحده كذا يا الأورنجي وكلهم لا ليت أفعل فو هو محاضر أتت كواح قوتمي آياتنا آيات القرآن كن سود الجني هيكونوا كم كيرك يلوك يا بينك يا مالك يا منجلك يبادمك كوجي مي فنصي تها آياتك إلا وذي وكذلك سداس الدوكة مكاجوك تي آياتك وإلا وذي أيها اليوم مانتو آخرها تنصى دان لغاقبح إن دا حاجئية إن دا لانتا دا مدنا وحربا ملك وحكو دانينا إيا وحكو طينا ملك تنصى ساد آياتك أقول له يا ديونك أيها في الآخرة تتكك ملا مبالا هذا جلاليت إيا وحكا معايا ومن عرب قف كجيسة عندك في قرآن كيقع بيسة كجيسة فإن الله وحوليها في الدنيا الدنيا قد هذا معيشة النولان لأن كان عريريا قال إيا وال وال واتيسوا هذا الدلائي ما كان يحاملوا وايان قارضي أو المقادر كيليو وحي مصائبة حاملوا وايان يغيبوا اشتلايا ونحشره خاص قرآن كجيسة واكيرين أفقالها يوم القيامة قيامة دمال انت اعمى اساقو اندالا قال وحيه على عل حبي يا رب يا رب يا رب يا لما محاض حشرتني قيامه ايك انت اعمى انا وعمد اندالا وقد كنت ادونك انكوها انجري بصير المدوحرك قال ايبا وحييري فذلك كسا تصلغوه الي لعاجيها تدفع الناس وحاقوتي من اياتنا ايات انكي القرآنك ادونك كوي من فنسيتها آيات كي هذا الماندوي وكذلك صل آيات كدينك وجوه الماندوي أي اليوم وكذلك نجي من مانط آخر تنص دهلك أربع وكذلك نجيم من أسرق قفق إسقيرين وعيش عرين ويا أدم بيجي يو رجب حد قدم نقطة سجنار كسر قصي درياع وكذلك ثلاث أنقصم هنا قوا آيات هذا الماندوي أي نجدي قافل مرينا من منقوها أصرف حدود القدبة بانتا حانتا مردفادا حنيه سودا بأيان حد لاعين وهو لم يؤمن أنه مين في آيات ربه ربه آياته أنه مين سسلوا بالمرين ولا عذاب الأخير أخير عذاب كوجير ايها أشد كدرها شبدا من عذاب الدنيا وأبغى كاسا كدف داره أنه لماني عذاب الدين ولمانه كذلك سيدة سنقصة ماينيكوه آياتك إلا وبي أي أن نجزيك أغال من روع أصرف حدود قدبه ولم يؤمن رمي بآيات ربه فبيقي آياتك سأن رمي والعذاب الآخرة آخرة عذاب هذا أي أشد عذابك أبدونك كدرك وأبقى إساء كدرك أفلم يهد الله أدلك لك أبدونك لغوك وهو اعتباره عقلية مسكالة ايه كوكو احطا امان با ادونكا نوغوطمين وهو ادونكا كان عبار بوصه واسناء وماذا يقول صول اغنان زرين وقال لوادها لاغي خذي يا رسول مركاه الدين ايه اللوادها لاغي قوم النوح ايه إي قوم صالح ايه قوم الله ايه قوم شعال ايه جميع الاممي ولا وقال لوادها حقي مركاسا اردلي ايه عقلي بارتهاد اللي قواسات كهلا أولا كرتين قال تعالى خذواها فلم يعدي موسى نعذا ضحوا مذنما ثم ماذا كم إنباذا إن أهل كنا رجلي قبلهم يجهرث ومن الغرور وما ديالا هذا يمشونه عيسوعا ين في مساكليهم ذلك كذي الجزير العربية مركي اليره نبي الله محمد سبوجاوي جري Never na Yamambu Jogi Jiray, Sar Neshal Jogi Jiray, the Holto Yala, Iwah him for a spinbu jogi jire, kawunodintawaka sokayani yog. Baharulma y sabu kaku bakotoyhab, much ofat jov tamba, that he let never go yedga and could you bajam حاركي غفن جديد كيف ساك الله يجعوني إذن تاس عقل إذنكما في اللمية إن في ذلك أرنت قد هذا وحاكسبا لآيات العلامة يواوي لكن لأرنها أنت عن عقل له وعن عقل له إلى الدباب ماذا حلق لأدعوه حفادي مايه وحنا قرن ماي ما لكن وحي عقل له أنت ساكفرا هو افلندا نيو صنعا لهم امدا كم ان بذننا خللنا رقن قبلهم هرطط من القرون امديالها يمسون وهو يسعون هي في مساكنهم كل حول الله على جاي تيجانك تجناي تديه شيء إن في ذلك ارنت ازغودهدا هذا اكو سبن لا ياسين و اكو سبن ولولا كلمة صبغا من ربك قوليه ورقفتك منوها لأجي والله يا مالي جلقاتك وحان ليسوها لأجيين قول با اللك داعي قول الله كابا كنت راضي عمره موسيييي كلك كنت راضي عمره يشي لسيييي يقفك إنه قارهان أمد ولاده الله تلقى ليواينه لما يستان تلات ترابي هداينا هاين حنين لما نولا ذاين قال تعالى خبو حويدة ولولا كلمة حداه ارى يجرين كلمة لاسو صواقات هراء مرتاي من ربك خبك هوركي خبك عقيشة كهراء مرتو وعي كهر مرتاي مايش الله اسكو اضاي مرينة اي اخيه اي اي اهاتو اينا دونك كلمة لا جرين لكانا عذابو حنو قولها لجام من دفك ميدكو داق وأجل المظهر هذا ينجرى مصماً لما رعابي كل كأجش لما رعابي من الدنيا دجرت ومتك السافر جرت أحد الأركابه وقارها نجرو أجل حال لما رعابي هي ملسا تقف البول لما يسنايا وما دولا بنا يسنايا الدنيا لما يسنايا أرقى سال الله رأو قد عاي أرقى هذان الدورين ما دوا الله إسمار الله ولا كلمة هذا ينكلم سبقت هر مرتين من ربك خبقاك هر مرتين لكان عذابي هلك أي لجاما لذو ماذا قلت لك أنه قلت لها وأجل هدايا جرين مصمن حقيبا لك ماذا عادي لك هالعذاب لجامه فصبر رسولك سرفت له هدل قاضي حلام ما هو حقي يقولون أورنايا الذي رسولك أفضل خلق الله إلى ينكسه كادورتي يا خير خلق الله يا حديث مجنون لغويري حديث ساحر لغويري حديث كذاب لغويري وعول باذل لغويري اسك دلقادو وتصبح ثكو بحمد ربك صبح هادو كمدينايا اما تصبيح اما صلاه واحد تجتا قبل طلوع الشمس انت ينقر على صبعي سلاديش وحوي وقبل غروبها انت ينبعنتهك سلابي عصر ومن آناء الليل هذا ما ساعة ظهر ظهركم فسبعتكم مغربية حشوي وأضراف النهار ما لنت لبا جيدا قيس دهرك أدعى وما لنت نسكي ظهرنا دهرك آخر كيذو دعا نسكي ضنبنا أول كيذو دعا أضراف النهار شنفي واحتفاسي عدلو شاقي لعلك ترضى لكي ترضى إن دخل النقود تدرتب أو قادها لا تكون فاصدر خصولك شرفت له دلقاظه على ما هذا القائد يقولون قالوا أورنا يعني سكدلقاظه إلهي وإنهي واحد هذا له قفاية قرآن تابع له قفاية ملائك تابع له قفاية أذنك خصولك أبع له قفاية سورة دوامك سورة طاو ولما دينا لما تجي إذا منا ليسكم مدوين جهادنا من رطبنا قانضوا وليسهم كل شيء تعدد لا كما كل كلمة فصبر وأنت النبي كما كن ولا مدينة مركوتة إذا ما لقيت دوي فصبر وخذوا هذا ما روي أيام بغير انتي لودول يلا جاكم صنجر فصبر خشوك صرفت لودول قادو على ما حد الكركي كأي يقولون قال ذكوا هذا الأيام وصبيتكم لحمد ربك أذق ربك لكم هذه الأيام قبل طلوع الشمس قرعت انت يا ظالمتكم صلاه الصبح غروبها انت يا ولد حنطكم صلاه دي انا إلي حذينك ساعدي شقرتكم المغرب والعشاء العشاء من بعض انا الى حذينك ساعدي شقرتكم اصبح المغرب يعيشاتكم وابرى فالنهار ما ريت لمده هذا قومال عمرك اي دقا قدر ما ان يا دقيقه دقيقة ولا كله بل هذا ما هي غرفة ليجسوا فيها فأعدت طبعة جديدة هنا ولا تكن أي أطراف النها مالنت ما جايس كقبطه تركي وداي وأطراف النها مالنت جيشه هنا تكو لعلك ترلا لكي ترلا إن أدخل النقطة الدرتين حولها يعري مامك النبي الله شقي أي أدوية قيمة حمد الله شقي كل كذاش الدنيا ومحفظ قيم الهين حبهو هنقلتاقه قال تعالى ولا تمدن فسولك صرفت له حتاقين عينيك لبدا دا دا, دا شرفت بدا الى ما وحي هؤتاق ما اتعنا ان نكون رعا سيني بهيسك ازواجا قيبا منهم قالذا كمذا زهرة الحياة نرى القروح دا الدنيا يوصيس انسيني عندها هؤتاقين لنفتنا هم لكي نفتنا هم إنا نُجَهِبْنَا إِيَّاكَ دَرَسْتَ فِيهِ وَعَاصِمَنِي كُذِهِشَ كُجَرِبْنَا وَالرِّزْقُ رَبِّكَ رَبِّكَ عِنْدِي عَلَفُ كُوكُورَي بَخِيرٌ كَفِي عَنْ وَحْيِ هَيَّا أَوْ وَاقَ كَدَبَدَ أما أدُنكَ لُغُوتَنَ غَلَي أما آخِرَ بِكُجِرُ كل بارزول بآنَي شَرَتُ وَسَلَّم أَصْحَاب تَمْرُك وَلَّا صُودَ جِيت كَمَّرَايَ سُوقَ يَوْعَ يَوْ شِكْر إِلَى الْجِرَك أَكُعَافَ مَا شِيدَ كفا سوقي مجال ذمري، وعل قضايا دري لوني حولي ماضي النور بري، مدي ذم حفوه عن، وصل لي مخي بمجي، ولا تمدنا عينيك إلى ما متعنا سلّي ما أران، ما في إنسان سووه قبل إجراء قيم قبلنا، ولا تمدنا هتاجي دوت إلى ما وحيه هتاجي متعنا عنه راحيني به سجال زوجان قيد، كلو دمتاجر ما. اي بابا كميده مال قباين اجوا جنوعيال منهم قال ذا كميده زهرة الحياة نرى الجروح ذي الدنيا دوي لنفتنهم من اجل كبر لين في كانوا الرحايني ورزق ربك صدق رزق هي جنده وكو درب باخيرن كفينا بعدن ادوك وحيا الله وابقى خاصك دبره وعد ما يمر وامنه لك بالصلاه خير كي انو تكدوي. وأمر رسول خشر بتلو وعذب فرائها لكدد خالق حسسك يا عرومتي يا خادمتي يا شقارة مرتين وحقو الجوبة ألك بالصلاة فار واصبر ذو القالو عليها صلاة وعروساي حلقو صبره لأن سألوك أنا جرب أكو يبين ما ينرزقا وصلاة تك تلعق بني عدنك مال خير خدام ومجان أنا رزقك كارب ندا إن الله أنا يا نرزقوك أذيكا كُلَّا يثينا إنه كُو مزروفين والعاقبة إريبسا لتغوى إن تألك بوضع إسكال إذا إريبسا هي رزقاتون لبادوا سلاة واللتوكو لعقا كتيرا وامروا عبرت أهلك ضدقا بسلاة تكشفر واستطردوا القادر عليها سلاة داقر لأن نسألوك كويدين ميلو فزقا أنيك رب يكو أن أنتو كويدين مايو لأنه أنك الله نرزقوك أذيها الكاغية أونك يا ضوما ودل منتصينين والعاقبة إرب لما أذينا لتغوى لأهل التغوى الكفر والمعاسي إنت إسكيلها لذا با إربصا له وقالوا لولا يأتنا بآية من ربه أو لم تأتهم بيينة ما في الصحوث الأولى سد عبا مركي قياما لتغو إلى عجاك يا لت الهالك في الفترة بور النبي جريم خوف كدينته او ووحو اورنا يا لا ربنا لولا ارسلتي الى رسولك كل مغلوب على عقله خوف كان عقلي منين امام كل كوره لو ابوورين اما ان تواشي عقلي او لافنه مرق صلى الله لو هذله يا ربي الله عاقل الشيء محمد قرن يقولي والصغير لما هيره يرن كلين ضيلب يا عمر كي لا تبو وعليه يا اميا فكره غرانايي اني سرقير انغا الدبال بان هو عقلنا اني النبي الرسول تغي اللامارق تعالى خبي وعي وقالوا وهاي لو فيها قالوا الذين لولا يأتينا محمد من ولي ما دلايه معجزه قومه كعصى موسى وسيد النبي موسى ويد موسى كعن النبي موسى نوريس والناقات صالح عشي النبي صالح ومهيدة عيسى نبي الله عيسى حي ربي عم تذكب وحيا لو سوتجيه على ابتبان ربنا وقال ربي لكل خيتاليهم او لم يأتيهم موينوا ايناتما سيعدينك في الصحف الاولى كتبت وروحي كتب وضنباب ايمن ايطام عليك الربان وقالوا عيقالدي لدي المعارضة لو لا يأتينا هل لا يأتينا محمد مولو لا يماده آيات وكذكرون كونها مونالي ما دوا ناشلت إنه رسولي آيات داسا من ربه خبه حقيق وكليه ما ده بيغه دينه ولم تأتيهم ما هو ينؤمن أطمد بيينته ما شيعة دينتي مياي ينؤمن في الصحوف حاشية قدود كي يلي حاشية الله الرئيس صحوف إبراهيم وموسى زغور داودية إنجيل يطورت كل وحيك يا لربنا، القرآن كان أصلاً لستي أيام ماشل هو ذي المحاكمة قن، ولو جرب ربي سبحانه، كاردي المشركين تبى لها تدايا، لو جرب أن أن ب أهلكناهم أن دبر جوينه بعذاب، حدّن عذاب كده دبر جوينه من قبله، أنت نبي محمد وإيمان، القرآن كان على صوت الجين، خرّج حدّنها لقنا. لقالوا وإكو على عالي لهايك ربنا يا ربنا أنك ربك أنه لو لا أرسلت المحاذنو ديرين إلينا أنك فسول المحاذنو قدرين فنطبيعة وحن رائلها آياتك آيات آلانو رائلها من قبل أن نذيلا في جهنة جهنما إنسان نانكو دلوذين هرتاد أوه نخز أنكو ان إنسان دلقان إيا درخمضان وقار محنوه صدري ويدي اي اي اي او الله عائل لكن ادر محنو رماني ادام الرسول كينا يميد كتاب كينا صدقال حجد الدنبالي موامع اول بوحالو صدري لألا يكون للناس على الله عجج بعد الرسول مرضي الرسول لدري والوعد ما جاءنا من بشير ولا نذير لما ارنقر فقد جاءكم بشير والنذير نبي با إذنه مدى كتبا اللي دين دجيو واللي دين وانيا واللي دين جاردا في العبار با اللي دين سوغي إذن كان مارا اللي دين وآيا أيان ضرحنا إذن كل عضي إبليسنا ورعيكا بقديل ولو قر أننا قيبا أهلكناهم عن كفار قراش يقال ذي الرقن بعذاب هدا أن يكون رقن من قبله قبل إنزال القرآن من تنان قرآن كدجي أو قبله قبل إيه الرسول إن كان محمد دين قرته دين حلاج فقالوا أي أوران الله يا ربنا يا ربنا النجا الرب جنوا دولا أرسلته الله أرسلته مع هذا نودي إليه ناه النجا خصل المع هذا نودي فنطبيعة وعن الراعي الهي آياتك آيات سود الجيز بنو الراعي الهي من قبل أن ذيلا إن كان دلوا بين أو نحذ أن نطرح ما بَنُو لَاهِيَنَ الرَّاعِي لَئِم عَسَى مَغْيَلِي وَيْدَي يَرُونَ لَاهِيَن كُلَّ قُدْرَةٍ بَابِلَ بَابِينَا يَا أَرْسَلَ إِلَيْهِم رَسُولًا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ كُلْكَ تَبْلِيغ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ النُّورُ وَكِتَابٌ مُبِينٌ كُلَّ حَدِيثٍ وَيَخَادُهُ كل متربس فتربسوا فستعلمون من أصحاب الصراط الصوية وما نهتدى والإشقاب أياه خلدا قال هذا وحيثوك أياه النبي قاياه أنت الرميشة الرعادي إبرة بحاة خلقا سعى النبي قاياه وأصحابتنا وحيثوك أياه قال هذا لما إنه ألمي صاحا ألميه ويحقق جيسكو قبطان إلا إنه كل كقولاتنا كو اناي جيدكا فودو او غو هايا الله قل و عافيراده رسول كل من قولاركم منا ومنكم ام ايليكا غارده ام اننا مسلمين تا متربصوا الله كسغايا فرج فتربصوا ابن النسغا فستعلمون واغرندا انت vain Bad ovat ujoja jonkun. Asiavuus erääty, jutteliisiä, asuviitoja, ennen ammeja näyvää ujoja jonkun. Jää aikuinen, jotkut ujoja jonkun. Itiin ujoja jonkun. Vain ujoja jonkun. Itiin aikuinen اياد اوغان دونتان انك اي اذنك قرادة جيد في العنهايسي ايه قوة عبقود كل كلو حاطر هذا كلو قرآن لاركو اوغان دونتان انك اذنك كميلا متربسوا وقران ايه الى اوحو سماين دون سوغا ايه فتربسوا حداج جالدي تيه انسوغا فستعلمونا اوغان دونتان من ضد أصحاب السراط جدد كي كيسا سراطك السوويه ايه توصنا قرآن كوي. أن هذا الصلاة المستقيمة فاتبعوه أتسويه توثنا قرآن كأزدك سواء وغان دونتان وهدون كنواكوبة آخرنا آخر نجلنا كل ومن نواء وغان دونتان اهتداء عنوني على الصلاة السويه اتعقاء كوانوني وحادو غان دونتان أنه إناي أنتم إذن كأيناتهم والله أعلم